ففي هذا الفصل يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله على نوعي الاختلاف الذي وقع في التفسير الذي مستنده النقل او مستنده الاستدلال فيقول الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط الروايه ومنه ومنهما يعلم. بغير ذلك يعني بالاستدلال والنقل إما أن يكون عن معصوم أو غير معصوم فالنقل الذي يتضمن الشيئين وهو الشيء عن المعصوم والشيء عن غير المعصوم النقل مطلقا ينقسم إلى قسمين آخرين ايضا منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه فما يمكن معرفة الصحيح منه أو الضعيف هذا موجود فيما يحتاج إليه الناس وهو بكثرة في التفسير والحديث والمراج وغير ذلك أما ما لا يمكن معرفة وجه الصحة أو الضعف أو الوصول إلى كونه صحيحا أو ضعيفا فهذا لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق فيه وهذا البحث فيه لا سائدة من ورائه والكلام فيه كلام فيما لا طائل تحته وهو من فضول الكلام كما ضرب بعض الأمثلة في ما نقل عن بعض المفسرين من ذكر لون كلب أصحاب الكهف أو البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة هذا لا يمكن الوصول إلى معرفته والجزم بصحته أو ضعفه لأنه لا طريق لنا إلى الجزم بذلك وهذا من فضول الكلام الذي لا يستفاد من وراء معرفته ولا طائل من الكلام فيه ثم يقول والمنقول كثير من المنقول في التفسير وفي المغازي والملاحم هذا ليس له أصل وليس له أساس كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ثلاثة أشياء أو ثلاثة كتب لا أصل لها التفسير والملاحم والسير والمغازي يقول هذه لا أساس لها ولا أصل لها أي لا يوجد لها اسناد يعرف عن طريقه صحة ذلك أو ضعف ذلك يقول لأن الغالب على هذه مراسيل المرسيل كل المرسل الاصطلاحي قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفع التابعي الحديث وعلى سبيل التجاوز ما لا يوجد له إثناد مرسيل يعني قال فلان كذا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من نسب هذا القول من السبعين أو من بعدهم غالب ما ورد في التفسير والمغازي والملاحم من هذه المراسيل وهذه المرسيل إما أن تتعدد طرقها أو لا تتعدد فإذا تعددت طرقها بكثرة فهذه يمكن أن يصل الإنسان منها إلى الجزم واليقين بصدق وصحة هذه الأخبار قد تصل إلى درجة التواتر ثم ذكر رحمه الله أن أعلم الناس بالسيرة المغازي هم أهل المدينة الذين كانوا ينطلقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي وعنها أخذه أخذها عنهم أخذها أهل المدينة من التابعين أبناء الصحابة الذين كانوا في المدينة فأعلم الناس بالمغازي كما ذكر رحمه الله أهل المدينة ثم أهل الشام الذين كانوا أهل غزو ثم أهل العراق وذكر أيضا أن أعلم الناس لتفسير القرآن أهل مكة الذين اخذوه عن ابن عباس الذي كان حريصا على معرفة التفسير من كبار الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة التي لازمه فيها ومن جراء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم علمه التأويل فابن عباس مقدم من بين الصحابة في تفسير القرآن فأهل مكة الذين اخذوا عنه التفسير هم أعلم الناس بالتفسير كمجاهد الذي يقدم من بين سائر أصحاب ابن عباس في معرفة التفسير لأنه عرض القرآن على ابن عباس كما تقدم وكما سيأتي أنه عرضه عليه سبع مرات يوقفه عند كل آية ولا شك أن هذا التوقيف من مجاهد ابن عباس عند كل آية هذا استيعاب منه لتفسير القرآن عن ابن عباس وهو المقدم كما ذكرنا في تفسير القرآن فأهل مكة يقدمون على غيرهم في التفسير لأنهم أخذوا القرآن وتفسيره عن ابن عباس ويقدم منهم من أهل مكة مجاهد واكرمه وعطاء وغير هؤلاء ممن كانوا من أهل المدينة وايضا يقدم في تفسير القرآن أهل الكوفة أصحاب ابن مسعود وابن مسعود أيضا رضي الله عنه من أعلم الصحابة بتفسير القرآن والذي يقول لو أعلم انسانا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لرحلت إليه فأخذ عنه أهل الكوفة التفسير فهم في المرتبة التالية من في التفسير بعد أهل مكة الذين أخذوا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلماء اهل المدينة بعد ذلك بعد التابعين في في التفسير كزيد بن أسلم العدوي هذا ممن لم يأخذ عن ابن عباس من أعلم أهل المدينة في التفسير وعنه أخذ تفسير القرآن مالك بن أنس رحمه الله وابنه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ثم تعرض رحمه الله بعد ذلك لمسألة تعدد طرق المرسل أو المرسيل التي وردت بها هذه الأخبار أو الملاحم أو التفسير خاصة وذكر أن بمجموعها إذا كانت متباينة الطرق إذا رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وأن يكون مستند تهيئهم الحس كما ذكرنا أن هذه الأخبار بمجموعها تفيد اليقين والجزم والقطع بصحة هذا المنقول. يقول رحمه الله وهذا الأصل صفحة 49 وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل ناسع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والشخصي والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وافعالهم وغير ذلك ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وانما يقاف على أحدهم النسيان والغلط فان من عرف الصحابه كابن مسعود و ابي بن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريره وغيرهم علم يقينا ان الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس من من اموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك وتذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأنفلهم علم قطعا أنهم لم يكون ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن عم فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب أو عبيدة السلمان أو علقمة أو الأسود أو نحوه وإنما يخاف على الواحد من الغلط لا يظن في واحد منهم أنه يكذب إنما يخاف أن يقع في الغلط والوهم فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأنثالهم لا فيما يعني بعد هؤلاء من الغلط والنسيان يعني لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائد إن ابن شهاب الزهرية لا يع لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه يعني الغلط والنسيان والوهم بعيد جدا من هؤلاء النبهاء والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين كل هذا يريد أن يستدل على قول المتقدم أن ما ورد من التفسير من المراسي أو من المراث أو من الملاحم من هذه لكافرة صرفه يعتمد عليه يعني هذه المراتيل وإن كانت أحدها ليست بحجة إلا أن مجموعها يعطي حكما آخر وهو الحجية الجازمة والقطع بصدق ذلك لكثرة الطرق والمخائب يقول والمقصود أن الحديث الطويل إذا أوي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة انتنع عليه أن يكون غلطا يعني لم يحصل تواثق بين اثنين أو ثلاثة على اختلاق مثل هذا الحديث لم لم يوجد هذا التوافق فيما بينهم عادة لا يمكن أن يكون هذا إلا صدقا لأنه إما أن يكون كذبا اتفق عليه أو يكون غير ذلك وهو الصدق يدلنا على الصدق أن احداث مثل هذه الأخبار الطوال والأحاديث الطوال لا يمكن أن يتفق عليها اثنان أو ثلاثة إلا على حالين التواطئ الاتفاق على أن يكذبوه أو أن يكون صدقا في نفس الأمر فيقول فإن الغلط لا يكون في قصة طويل المقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطعة امتنع عليها أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير موافعة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير موافعة ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة يعني القصة بطولها اتفقوا عليها يعني صحيح في نفس الأمر لكن قد يقع الغلط من بعضهم في بعض التفصيلات يقع الغلط في التفصيل لأنهم انفرد هذا انفرد بهذا التفصيل وذاك انفرد بهذا التفصيل لكنهم قد اتفقوا على أصل القصة فأصل القصة صحيح لكن الذي يتشكك فيه هو الذي وقع فيه الخلاف من بعض التفصيلات يقال هذا غلط من هذا لكنه لا يمكن أن يغلط في أصل القصة وأصل الحكاية لأنه وفقه على أصناه الثاني والثالث والرابع فيقينا الحكاية قد وقعت أما هذا التفصيل الذي لم يوافق عليه هذه الجزئية لم يوافق عليها هي التي يمكن أن يقع فيها الوهم والغلط. قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جاذب فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح لأن الكل اتفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق اشترى البعير من جابر وأنه رد عليه البعير والثمن لكن اختلقوا في قدر الثمن وإن كانوا قد اختلقوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني غالب أحاديث الصحيحين يقينا صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن غالبه من هذا أي من هذا النوع الذي اتفق على أصله وتلقته الأمة بالقبول.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 وذلك ممتنع يعني لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ وضلالة فهذا الاجتماع على تلقي الصحيحين بالقبول يدل على صحتهما في نفس الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في هذين الكتابين وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس, أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدنا فإذا أجمع على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا يعني إذا لم نعلم الإجماع على حكم المعين ربما يقع لبعضنا الظن بالخطأ لكن إذا علم الإجماع أيقنا بصدق الظاهر والباطن وأن الأمر هو حكم الله عز وجل في الحقيقة ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد خبر الواحد الذي لم يصل إلى التواتر لراه واحد هذا من حيث اللغة الذي انفرد به واحد أما من حيث الاصطلاح فخبر الواحد الذي لم يصل إلى التواتر يعني رواه واحد اثنين ثلاثة ما لم يبلغ درجة التواتر والتواتر وأن يروي جماعة تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب حديثا او خبرا ويكون مستند انتهائهم الحس هذا المتواتر فما لم يكن متوافرا فهو احد فيقول جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد خبر الواحد اللي هو ايه ثاني اللي هو الذي لم لم يصل الى درجه التواتر ودرجه التواتر متى في حد محدود للتواتر لا يوجد حد إنما هو جمع تثير تحيل العادة او عادة لا يتوافقون على الكذب ولا على اختلاق هذا ولا يقع منهم الاتفاق عادة هؤلاء اذا رووا خبرا عن مثلهم عن مثلهم بهذه الصيغه وكان خبرهم منبنيا او مبنيا على نقل الحس الاستنباط والاستدلال افاد خبرهم العلم لسمع هذا هو التوافق إذا تخلص شرط من هذه الشروط كان الخبر احادا لا يفيد اليقين خبر الآحاد إذا احتفت به بعض القرائن يدل على صدقه وأنه حق في نفس الأمر فيقول جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا تلقته الامه بالقبول هذه قرينه من قرائن قبول خبر الاحاد على سبيل الاعتقاد والجزم المطابق للواقع فاذا تلقت الامه خبر الاحاد بالقبول وصدقوه او عملوا به فجمهور اهل العلم من جميع المذاهب يقولون انه يوجب العلم العلم يعني القطع والتيقن بأنه حق في نفس الأمر وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشفعي واحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفه من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن ثورة وأما ابن الباق اللاني فهو الذي أنكر ذلك من الأشعر يعني مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد العزالي وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء أو نحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من عمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرعف وأمثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية أي أن قبر الآحاب الذي تتلقاه الأمة بالقبول عملا واعتقادا وتصديقا يفيد العلم يفيد يعني يقين أنه صدق في نفس الأمر وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل الحديث المعتبر في صحة الحديث والجزم به إجماعه أن الحديث إذا أجمع أهل الحديث على صحة الخبر وعمل به واعتقدوه، فهذا يدل على أنه حق في نفس الأمر، وإن كان حديث أحادي. يقول فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، والمقصود هنا كل هذا الكلام يريد أن يصل به إلى أن هذه المراسيل التي ورد بها التفسير أو وردت بها المغازي أو الملاحم إذا كتُرَت كفرة تدل على صدق الأمر، صدق الخبر على نفس الأمر الموافق ولا تباين بينهما وهو يقينا قد وقع وهو صواب في نفس الأمر. ذكر هذه تعرض لمسألة خبر الأحد وإذا تعددت طرقه خبر الأحد إذا تلقته الأمة بالقبول فهذه قرنة تدل على أنه حق في نفس الأمر. تتعدد طرقه الذي يصل به درجه التواتر قال والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بالمضمون المنقوص لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم احوال الناقلين الذي يعرف أحوال الرواه والذي ينتفع بكثره الطرق وفي مثل هذا ينتفع بروايه المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك عن الحديث إذا كانت مفرداته ضعيفه كروايه المجهول والسيء الحفظ وضعيف, وضعيف الحفظ والحديث المرسل اذا لم يكن في رواته من هو متعمد الكذب أو فاحش الغلط جدا أو مجهول العين أو منقطع في أثناء السند هذا من الضعف الشديد فهذه الطرق الضعيفة الضعف الخفيف بمجموعها يتقوى الحديث وينتفع بها ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث يعني يقول لماذا يروي أصحاب الحديث الأحاديث التي يعرفون أنها ضعيفة من الطرق التي يعرفون أنها ضعيفة الراوي عندهم ضعيف يتفقون على انه ضعيف الحج هذا الحديث متفقون على انه مرسل هذا الحديث نظره على هذا الراوي المجهول لماذا يكتبونها ويروونها وهي ليست بحجه حتى يعتبر بها حتى يعتبر بها يعتبر بها اي يستفاد بمجموعها يقول ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لاعتبره ومثل ذلك عبد الله بن لهيعة قادم مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تتبين أشياء تبين لهم غلطهم فيها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 وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير يعني كما أنه يعرف صدق المخدرين بتعدد الطرق والمتابعين له قد يعرف خطأ الثقة وغلطه في الحديث إذا كان هناك علامة على خطئه بمخالفة من هو أوثق منه وهذا علم العرض كما أشار إليه. قال والناس في هذا الباب طرفان طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميزون بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لبضا في حديث قد راه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يدعى ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وكما أن على الحديث أدلة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 كما ذكرنا في مصطلح الحديث الثواب العظيم على الفعل الحقير او الوعيد العظيم على الذنب الصغير او الطول المفرط في الحديث او غالي في بدعه يروي حديثا ينصر بدعته كالرواصد مثلا هذه علامات يستدل بها العلماء على ان الحديث في نفس الامر ضعيف الموضوع موضوع أو ينفرد به والضاع فالذات قال وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة التي يستدل على وضعها ببعض القرائن التي تقدم ذكرها الطول المفرط صاحب بدعه والضاع مخالفة ما يرويه للنصوص الثابته الصريحة في القرآن والسنة مخالفة ما يذكره ويرويه لصحيح العقول لا تقبله العقول يقول وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحد والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوعا باتفاق أهل العلم من قرأ سورة الفاتحة فله كذا من قرأ سورة البكرة فله كذا وكذا من أول الفاتحة لحد الناس حديث واحد هذا موضوع والسعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين ولكن كان حاطب ليل السعلبي المفسر كرجل على دين لكن حاطب ليل حاطب ليل يعني إيه؟ الذي يجمع الحطب في الليل ربما يجمع حطبا ينتفع به وربما يجمع حية يهلك بسببها فهو كان يجمع كل ما هب ودب الغفة والسنين ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحدي صاحبه كان ابصر منه بالعربيه صاحب التفسير لكن هو ابعد عن السلامه واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر من السعلبي لكنه صان تفسيره عن الاحاديث الموضوعه والاراء المبتدعه والموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فانه موضوع باتفاق اهل العلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي وتعياه أذن واعيه اذنك يا علي وكما سيأتي في بعض الأمثلة في مثل هذا مما يعلم كذبه وافتراؤه على من نسب اليه من التفسير الشيء من هذا وهو النوع الأول من نوع التفسير هو التفسير بالمنقول التفسير بالمنقول كما ذكر ينقسم لقسمين تفسير منقول عن المصدق المعصوم وتفسير منقول عن غير المعصوم كثير من التفسير عن غير المعصوم لا فائدة في معرفته <تصفيق> <معه. تصفيق> والاحاديث الضعيفه أيضا التي مفرداتها ضعيفة لكن تكاثرت كثرة أوصلتنا إلى اليقين بثبوتها وصحة يعني كل الكلام الذي ذكره في المتواتر وخبر الآحاد والمراسيل يريد أن يصل إلى أن المنقول عن غير المعصوم من التفسير إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح يعرف الصحة إما بصحة الإثناد بمفرده أو بالتكاثر والاجتماع لهذه المفردات كالمرسل الذي تتعدد الطرقه والضعيف الذي يوجد له متابعون على روايته يعني أريد أن يصل إلى أن من هذا التفسير الذي مفرداته ضعيفة وما أكثر ما ورد في التفسير والمغازي والملاحم من هذا النوع ما أو في إذا كانت مفردة فلا يثق بها ولا يعمل بها ولا تقبل أما إذا كانت متكثره يعني ورد التفسير من وجه مرسل وجه مرسل وجه مرسل كثره ورد الحديث في المغازي او في الملاحم من وجه مرسل ووجه مرسل ووجه مرسل ضعيف وضعيف وضعيف بمجموعها مفرداتها ليست بحجة لكن مجموعها يعطيها عقما آخر قد يصل إلى درجة التواتر واليقين بصدق ما وردها وهذا في النوع الأول من نوعي التفسير الذي هو تفسير بالمنقول والثاني غير ذلك وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال تفسير الاستدلال والاستدلال طلب الدليل والدليل مرشد للمطلوب يعني مقدمات بما أن كذا وكذا نصل إلى نزيف كذا وكذا دليل وصل بالاستدلال يقول وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين والتابعين باحسن الخطأ التفسير بالاستدلال كان بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيه. نعم وجد عند هؤلاء لكن بقلة أما أكثر الخلاف أو الاختلاف الذي وقع بين الثلاث من جهة الاستدلال كان بعد القرون الثلاثة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 وابن ابي حاتم وابي سعيد من الأشد وابي عبد الله بن ماجه وابن مردوين يعني هذه التفاسير التي جمعت اقوال هؤلاء الصحابه والتابعين وتابعيهم طرقا لا يوجد فيها الاختلاف الكثير لان الاختلاف الكثير من جهه الاستدلال بخلاف الاختلاف من جهه النقل الاختلاف من جهه النقل موجود عند الصحابه لكن بقله عند التابعين أكثر شيئا ما عند تابعين أكثر فأكثر كما تقدم أما لخلاء الاختلاف الذي اثر عنهم من جهة الاستدلال عن الصحابة والتابعين وتابعين قليل وهؤلاء الكتب التي أشار إليها جامع التفسير هؤلاء فهي مطونة عن هذا النوع من الاختلاف ممن ثماهم تفسير من عبد الرزاق وكيع عبد بن حميد في لما محمد إسحق بن رهوية بقي بن بقلد هذه التفسير جمعت هؤلاء أقوال هؤلاء فالخلاف بينهم في جهة الاستدلال قليل أو من جهة الاستدلال قليل يقول النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه من الخطأ من جهتين الجهة الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها الخطأ في التفسير من جهة الاستدلال حدث بعد زمان الصحابة والتابعين وتابعين. ووقع هذا الخطأ من جهتين جهة اعتقد قوم عقيده، ففسروا القرآن على ما اعتقدوه خالفوا والاخرون اعتقدوا عقيدة اخرى ففسروا القرآن على ما اعتقدوه فكان اختلافهم في التفسير مبنيا على تقدم الاعتقاد ثم التفسير ليتقوى على ما هو عليه من البدع التي اعتقدها قوم اعتقدوا معان. ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب الأول الجهه الأولى التي كانت سببا في الاختلاف اعتقدوا ثم فسروا ارادوا أن يستدلوا بالقرآن ففسروا القرآن تفسيرا يقوم ما اعتقدوه الثاني قوم فسروا القرآن بناء على اللغة اعتمدوا على اللغة فقط يقول لك أنا عربي وأفهم العربية فيعرف مراد العرب من هذه اللغة فيفسرها بمراد العرب دون أن ينظر إلى أن المتكلم بهذا الكلام هو رب العزة جل وعلا والذي نزل عليه القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي أريد من وراء هذا القرآن أن يعبد الناس ربهم إذا لابد أن يكون الذي نزل عليه القرآن هو الذي يبين لهم هذه المعاني لا يكتفى ببيان المعاني بمجرد اللغة فمن هنا وقع الخطأ قوم اعتقدوا فاستدلوا لما اعتقدوه بتفسير القرآن موافق هواهم أو قوم فسروا القرآن بمجرد معرفة اللغة باللسان فوقع الاختلاف بينهم وهذا كما ذكر حدث بعد زمان الصحابه والتابعين والتابعين الاختلاف الواقع اي جهه الاستدلال بخلاف الخلاف الذي وقع اي النقل النقل موجود موجود الخلاف بين الصحابه والتابعين والتابعين لكن في الصحابة قليل جدا بالنسبة إلى التابعين وفي التابعين قليل جدا بالنسبة إلى وكذا وكلما كان الزمان أقرب لزمان الشرف كان الاختلاف فيه أقل قال أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يلتغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به، فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه اهل المعتقدات الباطلة راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والاخرون راعوا مجرد اللقب، وما يجوز أن يريد به عندهم العربي. رعاوا الله وماذا يريد العرض بهذا اللفظ من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام لأن ممكن يتكلم إنسان بلفظ وآخر يتكلم بنفس اللفظ وكلاهما أراد شخصا مكلما غير الآخر فالمتكلم هنا بهذه اللغة يريد شخصا ومتكلم آخر يختلف عن المتكلم الأول يريد شخصا آخر بهذه اللغة فكلام الأول وإن وكلام الثاني وإن اتفق في اللغة إلا أن مراد أول يختلف عن مراد الثاني لأنه له مكان في الكلام والمكلم له موضع والمكلم الثاني له مكان والمكلم عنده له موضع فتختلف المعاني باختلاف أحوال المتكلمين وإن كانت الألفاظ متفقة أو إن كان اللفظ واحدا فالأولون راعوا المعاني ولم يراعوا الألفاظ فحرفوا معاني الألفاظ لتوافق ما اعتقدوه من معاني والآخرون راعوا الألفاظ ولم يراعوا المعاني المراده من للمتكلم الذي تكلم بهذه الالفاظ الكلام يتضح بعد ذلك يقول فالاولون راعوا المعنى الذي راووه من غير نظر الى ما تستحقه الفاظ القران من الدلاله والبيان والآخرون راعوا مجرد لهم وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وتيق الكلام. تيق الكلام ممكن ينقل لغة من معنى إلى معنى آخر إذا اختلف الصيغان. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللغة لذلك المعنى في اللغة كما يغلط ذلك كما يغلط في ذلك الذين قبلهم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى. الذي تضطر به القرآن كما يغلط في ذلك الآخر والإثنان قد يشتركان في الغلط عند الأولين الأولون أخطأوا في المعنى والآخرون أخطأوا في اللفظ وقد يوجد الخطأ في المعنى عند الآخرين والخطا في اللفظ عند الأولين أيضا مش خطأ الأوائل في المعاني وخطأ الأواخر في قد يقع الخطأ في الألفاظ عند الأوائل وقد يقع الخطأ في المعنى عند الأواخر قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي تتفر به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، الأول اعتنوا بالمعنى وإن كان محرقا والآخرون اعتنوا باللفظ وإن كان غير مراد المعنى لأنهم لم يعتنوا بالمعنى والأولون صنفان اللي هم مين؟ اللي اعتقدوا ثم استدلوا بتفسير آيات القرآن الأولون صنفان. طارت يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وطارت يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به طارت يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه يعني اللفظ يدل على معنى فيسلبون هذا المعنى من تحت اللفظ والآخر الجهة الأخرى يحمل يحملونه على ما لم يدل عليه يعني يزيدون من المعاني ما لا يتحملها هذا اللفظ الاوائل سلبوا بعض ما يندرج تحت معنى هذا اللفظ والجهه الثانيه زادوا عليه معاني لا يحتملها اللفظ وكلاهما يرجعون إلى النوع الاول التي هي خطا من جهه الاعتقاد اعتقدوا فاستدلوا بتحريف ألفاظ أو معاني الألفاظ التي وردت في القرآن إما بسلب بعض المعاني وإما بإضافة معاني غير مراده وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطاهم في الدليل والمدلول الذي يدل عليه قال وفي كل الأمرين قد يكون ما قصد نفيه وإثباته في المعنى من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول في المعنى وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين أقطعوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوقت الذين لا يستمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوها على آرائهم طارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا ذلالة فيها وطارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعهم ومن هؤلاء فرق الخوارج والرواطب يعتقدوا ثم استدلوا بتفسير القرآن بهواهم الخوارج والرواط والجهمية والمعتزله والقدريه والمرجئة وغيرهم أو غيرهم وهذا كالمعتزله مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدال وقد صنقوا تفاسير على أصول مذهبهم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 على ما اعتقدوه فهؤلاء يتبعون الجهة الأولى في الخطأ قوم اعتقدوا ثم فسروا ليوافق التفسير معتقدهم واصول المعتزله خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه كلمات حق أرادوا بها باطلا وتوحيدهم يقولون أصولنا خبثة التوحيد ونحن أصولنا أهل الإسلام أو أهل الإسلام نعملون توحيد أول أصل من أصول الإسلام توحيد لكن توحيدنا غير توحيدهم فصاروا الآيات لتواسق هذا المعتقد الفاسد التوحيد عندهم هو توحيد الجهمية وتوحيدهم هو توحيد الجهميه الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك التوحيد أن لا يثبت معاني أسماء الله ولا صفات الله عز وجل لأنهم قالوا إن تعدد الأسماء وتعدد الصفات تدل على تعدد الموصوف او المسمى. فإذا قلت على قولهم الله أنا أعبد الله الرحمن الرحيم فكأنك تعبد ما يسمى بالله وآخر الرحمن وآخر الرحيم وآخر السميع وآخر البصير فقالوا لا التوحيد هو نفي معاني هذه الأسماء والصفات حتى تعبد إلها واحدا فقولهم أصل أصولهم التوحيد قول باطل او تفسيرهم للتوحيد تفسير باطل أصل من أصولهم اعتقدوا ثم بحثوا عن تفسير آيات من القرآن لتثبت معتقدهم وتوحيد هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياه ولا سمع ولا وقر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفه من الصفات التوحيد عندهم يعني نفي الصفات عن الله عز وجل لأن إثبات الصفات على معتقدهم الفاسد تعدد المعبود وكما تقدم تعدد الأسماء التي تدل على معاني مختلفة لا تستلزم تعدد المسمى إنما تتضمن معاني مختلفة فهي معاني مختلفة وتتفق في أنها تطلق على ذات واحدة وأما عدلهم العدل عندهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها وله وقادر عليها كلها بل عندهم أن أفعال العباد لم لم الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما تو ذلك فإنه يكون لغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما وأياب جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية لثنا عشريه لثنا عشريه فإن المعتزلة ليس فيه من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي العزل عند هؤلاء المعتزلة القذريه ينفون عن الله عز وجل التقدير تقدير الشر لأنهم يقولوا من العدل ألا يعذب العاط على قولكم لأنه هو الذي خلقها فنحن نقول العدل أنه لم يخلقها حتى لا يعذب من فعلها لم يريدها لم يشاءها لأنه لو أرادها وشاءها وعذب كان غير عادل على قولهم فلذلك نفعوا عن الله عز وجل تقدير وإرادة ومشيئة وخلق الشر والشر ليس إليك ما هو مع كلام كثيرا يعني ليضاف الله محظم لكن أرادوا أن ينفع عن خلق الله عز وجل جملة عظيمة أكثر مخلوقات الله عز وجل عن خلق الله وسموا ذلك عدلا لان في قولهم العدل إنه لا يعذب العاصي لان العاصي لو كان هو اللي خلق المعصية فيه من عدل ألا يعذبه إذا لم يخلق المعصية فالعدل أنه لم يخلق العدل عندهم نفس قدر الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل وخلق الله عز وجل لجمله كبيرة من المخلوقات قال ومن اصول المعتزله مع الخوارج إن فاد الوعيد في الاخره وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر الشفاعة شفاعة ولا يخرج منهم احدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة يعني غالوا في الرد عليهم هؤلاء غالوا في جحود وإنكار وجود مثل هذه الأشياء في خلق الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعذب العاصي. هم عندهم برضو إيه؟ من العدل أنه يجب على الله أن يعذب عند المعتزلة يقولون من العدل أنه يجب على الله أن يعذب العصر ولذلك يقولون بخلود من أتى بكثيرة في النار وينكرون الشفاعة أمهم بخالجين من النار خلاص مغلدين فيها لكل ولا ريب أنه قد عليهم طوائف من المرجعة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا طارة وأساء أخرى حتى طاروا في طارتين قيض كما قد بسط في غير هذا الموضع والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين طارف من العلم بفساد قولهم وطارث من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفسيرهم البطلة ما شاء الله لحسن بيانه ولسانه ينطيع عليه ما يقوله وهو لا يعتقد معتقدا وليس معتزليا لكنه قرأ كلام المعتدلي القصيح البليغ فجذبه ببيانه وفطاحة لسانه فردد ما يقول وهو لا يشعر ان هذا هو البدع الذي وقع فيها فتابعاه على غير هدى فليقال إنه معتزلي الذي تابع المعتزله أو الثوارد أو طائفة من الطوائف الضالة بغير قصد بغير قصد لا يقال إنه معتزلي ولا اشعري ولا جهمي ولا مرجئي ولا قدر، ولا إلى ذلك ما إلى ذلك من البدع إنما يقال إنه منهم من اعتقد البدعه اصلا يعتقد الأصل الذي يبنو يبنون عليه هذا الكلام الذي يتكلمون به فوافق إنسان أهل بدعة في بعض الأمور لم يوافقهم في الأصل لا يقال إنه مبتدع.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 ما يوافق أصولهم التي يعلم يعلم أو يعتقد فسادها يعني بعض المفسرين من أهل السنة يردد كلام هؤلاء المفسرين المبتدعه وهو لا يعتقد معتقدهم بل يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك لأن السم في وسط العسل لا يطلع عليه إلا بخبرة ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضه الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضه فإنهم فتحروا القرآن بأنواع لا يقضي, لا يقضي منها العالم عجبه فتفسير الرافضه كقولهم تبت يدا أبي لهد وتب لكل هم أبو بكر وعمر ولئن اشركت لا عمله أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة إن الله يعني لو اشركت بين هؤلاء في الخلافة لأحبطن عمله وإن الله يمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة فقاتلوا علمه الكفر قالوا طلحة والزبير مرج البحرين علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسين وكل شيء نحصيناه في امام مبين في علي بن أبي طالب عما تسالون عن النبأ العظيم قال علي بن أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله الذين أمنوا الذين يتمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بقاتمه في الصلاة وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزل علي لما أصيب بحمزة ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان فراه سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بك والزيتون عمر وطول السنين عثمان وهذا البلد الأمين علي طبعا هذا تفسير للهوى الذي هم عليه وأمثال هذه القرصات التي تتضمن تارة تفسير الأرض بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر تراهم كذا والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد الذين معه صفاتهم كذا وكذا وكذا مش متعبدون علشان نقول تراهم ركعا سجدا الراكع فلان واجتجب فلان والمنفق فلان ومصدق فلان هذا تنوع لكن الآية تشمل كل من كان معه والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن تاره جعل اللغز المطلق العام منحطرا في شخص واحد عام يعم كثيرين فهم يخصونه بواحده إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين أمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قوم الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة في المحرر الوجيه وأسلم من البدعه من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير الماثوره عنهم على وجهه لكان احسن واجمل فانه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من اجل التفاسير الماثوره وأعظمها قدرا ثم انه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه لحال ويذكر ما يزعم انه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم هو إيه؟ يعتقدوا ثم استدلوا وفسروا وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حق ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والآئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا لأنهم اعتقدوا ثم فسروا وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك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 وفسر القران بخلاف تفسيره فقد اخذ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم ان كل من خالف قولهم له شبهه يذكرها اما عقليه واما سمعيه كما هو مبسوط في موضعه اما عقليه بالعقل واما بادله الاخرى لهم شبه يردون بها ما ورد عن الصحابه في تفسير القران والمقصود هنا التنبيه على متار الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حركوا الكلمة عن مواضعه وفكروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله فمن أصول العلم أن يعلم الإنسان القول الذي خالقه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فتال تفسيرهم بما نقضه الله من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ هؤلاء يصون في الدليل والمدلول وهؤلاء يخطئون في الدليل لا في المدلول مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره ابو عبد الرحمن السلم في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني الباطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو من اعتقد ثم فسر، وهو القطع في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا كل هذا الصف يدور على الجمل القليل التي كانت في بدايته وهي في النوع الثاني من الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال وأنهم صنفاني الذي هو في صفحة 61 وكل كلام ذه الطويل لإضاح وتثبيت المعنى الذي أراده في بداية هذا الفصل والله أعلم وصلى الله على محمد وعليه